فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ فَوْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُون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 فَكِينَ بِمَا آتَهُم رَبّهُم وَقَاهُمْ رَبّهُمْ عَذاَابَ الْ الجَحيِيم كلُلُ وَشرَبُ هَنِيين أَن بِمَا كُتُم تَأَّلُون مُتَّكِينَ على صُرُرٍ مَصْفُوفَةِ وَزَوْجنَاهُ بحور النَّين.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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن نَّغْمِيَ فِيهَا وَلَا تَئْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكنونٌ وَأَقُبَ لَ بَعْضُهُم عَلَى بَعضةَ سَلُون قَاال إِ كَُّ قَابُلُ فِي أَهلِنَا مُشِْقين فَمَن اللهَّهُ عَلَنَا وَقانَ عَذَابَ السَّمُون.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 قُلْتَ رَبِّ صُفًّا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا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 فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يُغْنِي عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَصبِ لِلحُكْمِ رَبِّكَ فَإِكَ بأَعْيُوننَا وَسَبِّح بحَمْدِ رَبِّكَ حينَةَقومُم وَمِنَ الليْلِ فَسَبِّح وَإِدَ بَارًا نُجُوم بِسمِ اللهَّ يُ الرَّحْمَانِ الرحيِيم وََّجِمِ إذَاه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 اسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِذْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم من ربهم الهدى أَمَّ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا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 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ آنَشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ آنَتمُ أُجِنَّةً فِي بُطُونِ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 وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَازِرَةً أَذًرًا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى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 أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ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 كَذَّبَتْ قَبلِلَهُم قَوْم نُحِم فَكَذذَّبُوا عَابدَنَا وَقَاوا مَجُنُونُ وَزْدُ جِ فَدَا رَبَّهُ أَن مَغُلُوبُ فَتَصِد فَفَتَحْنَّ أَبُ وَابَ السَّم بِمَائِمُّنهَمِ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 وَلَقَدْ آذَرَهُم بَطُشَتَنَا خَتَمَا رَو بٍِ نُذُر وَلَقَدْرَ وَدُوه عَضَيفِهِ فَطَمَسْن أَعيُونَهُم فَذُوقُ عَذَاب وَنُذُر وَلَقدَدْ صَّحَهُ بُكْرَةً عَذَابُ مستُسْتَقِد فَذُوقُ عَذَابِ وَنُذُر وَلا قَِيَ الصَّقْنَ الْقُرآنَ للِذِكْرِ فَهَل المِم مُدكِر وَلَقدَد جَ آلَ فعَونَ النُذُب كَذذَّبُ بآياتنَ كلُّهَا فَخَذنهُم أَخذَ عزيزٍ مُ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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسَطَّرَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ